ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجنا ولنبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير اللَّهِ أتخذ وَلِيًّا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 124. Kul inni ömrtu an aكون aول man aslem wa la taconan min al mushrikin 125. Kul inni akhafu in aksaitu rabi adab yawmin arzim 126. Men yusraf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 قل, لا أشهد قُلْ إِنَّمَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي بَنِي مِّنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ أُوتِينَا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 Ilah, allah, Allah, Rabbina, makunna murtakin. Umar, kerja, khabur, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,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 ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا فَصَبْرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا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 129. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 120. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضله وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَدْكُمُ السَّاعَةَ أَظْلِيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنَّكُمْ صَادِقِينَ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أو تسوون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك.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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قلا قل أقول لكم عني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبع إلا ما يوحى إلي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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورخة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 124. إلا في كتاب مبين 125. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى 124. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 125. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفاظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أنا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه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 124. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو, من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 125. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ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 ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ونهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت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 لهم شراب من حميم وعداب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا يفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذهدان الله كل الذي استهوتهم الشياطين في الأرض كل الذي استهوتهم الشياطين في الأرض حيران له أصحابي يدعونه له أصحابي يدعونه إلى الهدأتنا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 قَوْلُهُ مَا يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ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 فَإِنَّمَا أَخْلَقْنَا لَن نَّعْبُدَ إِلَّا يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ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 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بيناهم وجت بيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قُتِدَ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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤكم قَالَ اللَّهُ ثُمَّ دَرَهُمْ فِي خَرْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 وَلَوْ تَرَانَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِيَهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ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 وَدَفَّ الصَّلَّى الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَزَنَ مِنَ السَّمَايِ مَا فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبْبًا مُتَرَاكِبًا ومن النخل من طلعها قنوات دانية وجنات وجنات من أعنابه والزيتون ورماه مشتبه وغير متشابه أضربوا إلى ثمره إذا أثمر وينعه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 فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات ولنقول درست ولنبينه ولنبينه لقوم يعلمون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 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنتم عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوه بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لأن جاءتهم آية لأن جاءتهم آية لا يؤمن النبها 124. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 125. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون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 ولتصالى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضو وليرضو وليقتلفوا مَنْ قَتَلُوا أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ سَبِيلًا لَا إِلَٰهَ إن إِلَّا أَنْتَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّمَا الْمُخْرُضُونَ وَإِنَّهُمْ إلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا دُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وما لكم أن لا تأكلوا مما دكر رسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرّم عليكم إلا ما طرّدتم إليه وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم بغير علم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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِي أَهْلِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 124. قال النار مثواك خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا آتي وما آت بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكافرين من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم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 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاؤ بزعمهم وأنعام حرمة ظهورها وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكر نسمة الله عليها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 وَإِنْ يَكُنْ مِيثَاءَ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَعْجِزُهُمْ وَيَصْفُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات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 وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 فَمَنِ الْضُرْرَ غَيْرَ بَاغِيٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّرْنَا كُلَّ ذِي ضُفْرٍ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو مختلط وذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجلمين زَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حتى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 129. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع تتبعه الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعذرون. قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلون أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم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 ولا تخرموا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ غره شده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله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 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه فاتبعوه والتقوا لعلكم ترحمون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 أو تقولون لو أن أُنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدا ورحمة فَمَنْ أَضَلَّ مِمَّا كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَعْذُرُونَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ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 119. أو كسبت في إيمانها خيرا 110. قل انتظروا إنا منتظرون 111. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 112. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ما جاء بالحسن فله عشر أمثالها وما جاء بالسيئة فلا يجازى إلا مثلها فلا يجازى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدى ربي إلى صراط مستقيم دين قيما دين قيما من لتي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 Wahai yang telah dijadikan berupa kekayaan, maka dunia itu adalah kekayaan yang berharga. Dan orang-orang yang beriman, mereka berada